وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باسنا وسخما كتمن سيبشن كان واخواتي كان وهروها إنا واخواتي إنا واظنا واخواتها السديت السر كان فصل فأما كان واخواتها كان ونظائرها يعني فانها ترفع المبتدا تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضرب زيد هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو له المرفوع والمنصوب المرفوع اسم كيتي المنصوب خبر كيتي بوشيوة. تشبيها بالفاعل يعني له المرفوع تشبيها بالمفعول يعني له المنصوب كالفعل المتعدي نحو ضرب زيد عمرا وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام كانوا أخواتي كان سيجور أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط افعل كاني كان واخواتي كانت شندانا كيزاني سيانزا تشارداني تشارداني تمشا باش تكتن فيركم بوي بزنن بيشمرين وبلبركردن تشارداني بو نفيا هويش ما زاله ما بريحا من فكا ما فتئا. او تشارين بو نفيا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 او تشيد ضحا حد ضحى مي وروحت انجاشيه امس امس او كاتا امساء دوي امس فيته امساء انجاشي عليشي علي باتا باتا بوشي وما يتواحتا وكي باني او كاتا تشيا علي والله بوشي وماي وحده باني ضل ما تشنداني اصبح اضحى امسى عفوا صارما لبيتوا صار ليلا للرش كبوب الشوال صار ليلا صار ليلا اصبح اضحى امسى صار ان بوليل بو الليل ظل كان توزيعنا كذلك هيجي ترنم ليس هيجي ترنم اما هجدانه وانيا اصبح اضحى امسى صار ليلا صار ليلا بات في الليل بوليله ظل هكذا كان توزيعنا لهذه الكلمات كذا يا كان توزيعنا بونمنا كذلك پس آنچه لیس ایچیتر نمایه او، اما به فید او، که او هر شیبه و شیوا لبرکه ایتر پیش نکه، بلای اخواتی کن، چی و چینی؟ یک جالب اول لبریکو تو. بلام اوسیانزی که هیال اخواتی کن، آبیت سیبش رو به فیهندیک مرجک کنی. یکن ما عملو هذ العمل من غیر شرط. هندیکن کار اکن به فیهچ مرجک کان. وأمسى وهو كان وأمسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس امانا شرطيا ان يج مرجيشانيه اسم مبتدا كان كان اسم إخوان خبري مبتدا كان شكان خبر وكان الله غفورا رحيما فاصبحتم بنعمته اخوانا ليس سواء ليس أواو اسم ليس سواء خبر ليس ظل وجهه مسودا وجهه اسم ظليا مسودا خبره منصوبة أما بشي كم بشي دوم والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء يعني ايش لما نلف شيء له شيء وبرواد نفي نيوت وماي نافيه اجللاش بروا اجل كي تدبروا على نفي مثلا بله شيء ما زال بله لا يزال وهروا هالشيء نفي وبروا ينهي يندع على شيء امساره وبرواد او امانه شيء امانه اخواتي كان ما زال وما فتئ وما برح ونفكر أمسي لما هذا شيء نفيه يعني زال أو فتي أو بريح انفك بمعنى النفي نفي كيش لبريح أنا وبروا نفي النفي إثبات لا تزال طائفة من أمة ظاهرين لا تزال طائفة اسمي طائفة مرفوع مرفوع لا تزال طائفة مرفوع ظاهرين خبر لا يزال يا خبر لا شيء لا زال <تصفيق> كابو نفي ونفي لا زال يعني شيء يعني على الاستمرار بابر دوامي بو هو زال النفي نفيك شخصه سري بلا ين بما ين بهالشيء نفي ونفي اثبات كابو مرجان اواي ين نفي ين نهي <تصفيق> دعاء لفشيانه وبر وظلام زال ام زاليك ام ايشاك هل يستوي زال ام زاليا او زالني زال يزول شنك سي زال لمن هي زال يزول زل ام زال يزول زل من الانتقال والتحول زال يزال أما زال يزال أم هو بابته النفي اما زال يزيل زال يزيل او زال يزيل زل زل من الزوال كابو امان كزاليه ام انشاءك بابي زال يزال لا تزال ولا يزالون مختلفين يزالون مختلفين اسم يزال كاميه الواو مختلفين خبركيت لن نبرح نبرح بمعنى نزاله لن نبرح عليه عاكفين كابو اسمي نبرح لشوية ضمير مستثل تقديره نحن اسمي نبرح شوية نحن عاكفين خبركيت وقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاحي صاحي منادايا منادايا يعني يا صاحبي اصلكي يا صاحبي فيترى منادا مرخم لباب النداء ان شاء الله يخونين هرمنادايا حرفي ينزل ياتري لكرايا ولكوتايا كي ورمنا يا عائشه ولا يا عائشه يا عثمان ويا يا عثمو بوشه وقوانا فيو منادي مرخم يعني ناقص لا حرفي قان زياتر لك وتايكي ودكرته <تصفيق> يا صاحي شمر شمر يعني اجتهد يعني كردوبك ايهاوريد مصوصكام كردوابك كردوبك ماندو بك كردوبك بردوان يادي مردن با دي مردن ذهب ولا تزل ذاكر الموت بردوان يادي مردن بك فنسيانه ضلال مبين <تصفيق> لا تزل انت انت اسمي تزل ذاكر الموت خبرتي فنسيانه يعني نسيان الموت ضلال مبين وقوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر ولا زال منهلا منهلا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 اوك فرناده اوك بستريده نروا القطر يعني المطر ولا زال منهلا بجرعائك القطر يعني دعاء اكاد دعاء بو اكاد كباران باري هيتش بخسار نرواد همويلة زوياك يتودها بمينيه توا دعاء بو يعني بو خوشو يستكي اكاد ناو يميه ميه مي ميم يا بان تسلم من عوادي الزمان عداوه اكاد اخواتي تعالى بباريزيت لا فيتني زمان ولاخلافي زمان وباران ببردوامي دا باري بسديده وبان يدوم نزول المطر عليها والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط سيم جوري سيم كيك فعل ما وتوا دعامه ابي لفي ما يكبر وقت ما كماي مصدريه ظرفيه بيت لا هم ما يكبر ماي مصدريه ظرفيه بيت حرف مصدر بيت وكيش بيت وظرفيش بيت وهو دامه نحو ما دمت حيا ما دمت حيا تاك اسم دامية او فعلك اسند كراوة اللي تا بوية دامة نماوالي فكان روشتوا يسا تا اسم دامية حيا خبركيتي الشرطكان اتيايا تونك مايق لفيشي وروشتوا ماكا هم مصدريه هم ضرفيه <تصفيق> وسميت ما هذه مصدريه تنبوشي اما انان راو ماي مصدريه لانها تقدر بالمصدر وهو الدوام يعني اقا تقديري او جمله بكين يعني مده دوامي حيا تا من بردوام دوام زندوب مده بو زمانكي ظرفيكي دوامي حيا بو شي وتقديرك ليه مده دوامي يا مده عفوا مده دوامي حيا وسمي وسميت ظرفيه لنيابته عن الظرف وهو المده عند الجاتي شيء دان روا، عند مدش دان روا. يعني استأو مايا، لش لشين دو شدان روا. مدة دوامي، مدة دوامي حيا. ويجوز في خبر هذه الافعال ان يتوسط بينها وبين اسمها نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني لا أو أفعالني. كانوا أخواتي كانوا أكريه أكريه خبري كانوا بكيويتا فيش اسماكيو وكان حقا علينا نصر المؤمنين أصلكي لا زمان دا وكان نصر المؤمنين علينا حقا يا حقا علينا طالما بيني خبركا فيش كوتوا لا زمان دا أجنال كلامي خويتا على هربا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول زاناو نزان وكيكوانين شن يكنين أصلي جملكة شوانا فليس عالم وجهول سواء عالم جاهل شن يكنين سواء خضر فيش كوتوة كوتوت نيوان كان لقب اسمي عفوا كوتوت نيوان ليسو اسمي ليسوا ويجوز ان يتقدم اخبارهن عليهن الا ليس ودام كقولك عالما كان زيد يعني اكره خبري كان أخواتي كانت تنها ليس ودامنا به بي بكون بيش اداه كشوى بيش عامله كشوى عالما كان زيد سعالما خبر مقدم لسر كان خوشي كان زيد كان زيد عالما واصلكيتي عالما كان زيد بمشي و بشكوتوا ولتصاريف هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر مصدر واسم الفاعل مال الماضي من العمل يعني شون كان كان اكات يكونوا هروايا كن هروايا يعني فعل مضارع فعل امرش مصدرش سيبون منك كون اشكالك ورمعلم كونك كونك مسلماً كونك مسلماً لا يجوز لك لا يجوز لك دخولك الجنة ابتداءا هل لبرويم صلمني واخ ناكت كي يكسبش تبرشت ولا عقوبتها بيلقى كونك مسلماً سيك كونك كافكشيا ففكر اسمي كون كون مصدريش بويا كانه همو اشتقاقه كاني ماضي بي مضارع بي امر بيت واسم فاعل بي اسم مفعول بيت ومصدر بيت هاد همو بي اشتقاقه كاني كاركه اي شيء شيء رفع ونصب وكاء كونه كا او كذا كان فكيه اسم مسلما خبركيدي بويا ولذا هذه الافعال يعني اشتقاقات هذه الافعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل بوتي اسم مفعول نهينا هندق لوانا اسم مفعوليان الدروس نكره باشي للصيغه كي اخوان اجينا لروي قياسة ودروسه وعزام للتصريف عزيب ولا شنو يقول بالتفصيل بس مانكن لوي كوا آي اسمي اسم مفعول لكان دروسك ري النوعو <تصفيق> وتستعمل هذه الأفعال تامة أكريأم فعلانا تشيش بيت باتام مش بكار به أنريان عنشي تام يعني ناقص نبن فعلي تام وفعل ناقص ما نايش يا فعل تام وفعل ناقص فعل تام أويكا دوش تتابع هم حدث تابي هم زمان تابي. بون مناع تعبة وكهم طبعا تسهيلاق بون تعبة أو فعلك شتياء حدث لك شتياء وفعلك وش شتياء زمانك شتياء يعني لا زمان شيا لا زمان ماضيدهي لاقيبو لدرسي تجيبو لم يلا ثكبوا تعبة أو تعبة هم زمان شياح حدثي شتياء وهاروها مو فعلك هم زمان شيا وش شتياء أحداث الشتاء. بلام أفعال ناقصة. شتاء الزمان تياء. بلام شتيا تياء. حدثي تيانيه. إذا كان شجور فعلية كشي رويدا وخاردين خوتين معدوبون كشتين. بس زمانه كانه. بوي ما دام حدثي تيانيه أو كاتبة أو ترف فعل ناقص. لم روا لروي صرف أو ناقص. لروي نحوي شو هر <تصفيق> هر أس هر في عليك تنهاء اكتفاء نكذ بمرفوعك بمنصوبك يشبه أو كاتب ناقص بلام أما دقيق نية أما دقيقة نية شو مكفي لازم و نا... فعلي فعلي متعدي كابو او دقيقة بلن شي بلن أوي كواهر فعليك حدثي تيانبو معناي تيانبو معناي روداني كي تيانبو أو ناقصة كابو أم أفعلانا أكريتان بن وكباسي يكاد أي مستغنية عن الخبر في وسن بخبر نيت نبيت نحو وإن, وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة يعني كسي اجر قرزار بو بلعم چون چ قرزاريه نيبو بيداتهو فنظرت الى ميسره شوري لبكه و ناي كوجي بر ما لكي بي ما گرا وان كان ذو عسره اسذو عسره فاعله كانه بيشتل اسم خبري هي بلعم ليره لبر اوي كان بمعنى حصلها هو وان حصل ذو عسره تنهاب فاعله بيسو بي تواو في وسيبا تشينية في وسيبا خبرنية فسبحان الله حين تمسون تمسون يعني تدخلون المساء إذا أمسى زيد نمونيك سهلة أمسى زيد يعني دخل زيد المساء أمسى زيد فعل وفاعل خبرنا به أم آتشوايا فسبحان الله حين تمسون تمسون فعل ووكش فاعلة لا لا لا ليره والله بلي اما امسياء فيسبا اسمه خبريه تكون ليره اما تامه يعني ناقصني فيسبا خبرني حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء طالما الا زال وفاتئ او أم ليس امسيانا زال فاتئ ليس امانا نكرب ابنا فعل كتاب فانها ملازمه للنقص وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي لن يوهموا أو سيانظر فعل هذا تنهى كان أكريز زائد به زائد به لذي تستكده هات به إيش دوليك نبي بمرجع به لفظك لفظ ماضي به مضارح نبي ين أمر نبي وأن تكون في حشو الكلام نحو ما كان احسن زيدا ما كان احسن زيدا يعني ما احسن زيدا زيد شن بياويكي حسنه شن بياويكي تاكا كان يستا زائدة والزور جار لكي يروى ده ما يتعجبي وفعلي تعجب ده وكن نمونكي هنا وتختص ايضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد لشتي تريش تايبتا كان تايبتا لشيدا تايبتا حذف دبيت لقل اسمك كاشيا فلان خبرك ايه ده مهنت وكو نمونيكه هنايتي فلان باع شيء وذلك كثير بعد لو لدواء لو اني شرطي دين كقوله عليه الصلاه والسلام التمس خاتما ولو ولو التمس ولو خاتما من حديد او حديثيك متفق عليه حديثي حديث سهل بن سعد التمس ولو ولو كان ولو كان الملتمس أبى أقول تقديري كي. التمس ولو كان الملتمس يعني شتاك بدوزوا ولو أوش تدو وشيش يشبات خاتم يكبت يعني تقديرك أيش يا ولو كان الملتمس ملتمس وياك أيش دو والله التمس أو أي عدوزيته، كره بيهم موتاً بيزان بدلًا، ما بس يجون هنا أنا، هو شيت أنا سيد ما كان، دايفر رأيتك التمس ولو خاتما من حديد، يعني اجر خاتم يكش بي، يعني كل بلا يكبي لا أصل إيش؟ تشوف تيك بدو زوا، التمس ولو خاتما من حديد، وقولهم الناس مجزيونه باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر تما شاء الناس مجزيون باعمالهم ان ما ذمر باعمالهم ان كان عملهم خيرا تقديرك كان عملهم لبيد كان عملهم محذوفه كان لا يقل اسم كيدا ان كان عملهم خيرا فخير وان شرا فشر يعني وان كان عملهم شرا فشر قبولا كانيا اشتكي تتعبتها خوي اسمك شي لارستدى عندك جار حذف دبن برام الله وذلك كثير بعد لو وان الشرطيتين وتختص أيضاً وهروها بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها يعني نون كان حذف به ولم لحالتك فعل فعلي مضارعي مجزوم به مرج إن لم يلقها ساكن ان لم يليها ين يلقى هكيش مني لك لكواكب يليها برملي رالم نسخي لايبردس يمنع عليه يلقى ه ساكن ولا ضمير نصب متصل به نحو ولم اقو بغي ولم اقو بغي سالدواي اقو شي ساكنها ساكن وضمير وضميري نصب متصلش نهاتوا وأكون فعل شيء مضارع ملزوم شيء بلم كابو الشرطة كان يهم وتيار خي خي ولم أكون أكون أكون لم تشوسري أبى بل لم أكون لروي صرفه و ونحى شو أبى لم اكن طالما <تصفيق> لبر التقائي الساكن عفوا لا أبى أكون طالما لبر كثري استعمال في اللغة أبى أكو ك أبو يسنو نك أبو حذف أخوه هيج عليك صار لما كدورنا بيني هيج دوري بيني ولا روي إعراب وبناء وصرف وهيشتى بس في اللغة أونديك بكار هاتوا زور بكار هاتوا لزمان عربية اشتى واهية ولم أكو نونك أبو حذف لكثرة الاستعمال تخفيفا كأبو أستا نونك حذف فعل مضارعيشه ساكنه جنات وضميرك متصلش بدو ايده نهر ولا تكو في ضيق لا تكو ولا تكن وان تكو حسنه كابو مرجانه أبي ببي ان تكون بلفظ المضارع اما يك هذه المضارع مجزوم ببشي بسكون مجزوم ببسكون و لا دوائ او ساكن نصب متصل نت ضمير شيء نصب متصل نت ولا شي وقف نكي السبب كان زيد قائما نات ون النون كان زيد قائما شكرا كان كن مجتهدا نتوانين نون خلاب كن مجتهدا بو مضارع نيه زيد يكون قائما نتوانين خلاب كن كمجزوم نيا لم يكونوا قائمين يا قائمين لم يكونوا قائمين سيكونوا مجزوم ليه بنون عفوا مجزوم ليه بسكون مجزومه بث با حذف نون و لم يكن الذين كفروا نالي لم يكن الذين لم يكن شون كتي اتوا ساكن هثرو دوي واحد و هم يعني متصل هذا وك حديث إن يكنه فلن تصلت عليه يعني كاتي كعمر نقل في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم رشونة ولا ابن صياد دواي أو يتعقيا كلوتوه عمر ويستي ابن صياد وكجد نهيش اشتوا في وتوه عمر وتوه إن يكون هو أجر أوى ما كم وازي لبينا أجر ودد جلبته تالناكي برقتنا بوتنيه ان يكون هو ها اتوا متصل كابو نابية شي كين نابية حذف كين بلي إن يكوه سوى نابية أبو هم بو هيا بو حذف نوني كان هيا لكاتك دا أقر مضارع مجزون فصل واما الحروف المشبهه بليس فاربعه ما ولا وان ولا ت حروف ما نيا مشبه بليس بؤتي بيوتر مشبه بليس ليس تشمشكليش ها بالهوا ايه تشنشتيك يعني هيك لوانه معنى ليس ادن من حيث النفي ان جا جامدا تون ليس جامدا ان جا تون ليس اتش تتسر جمله اسمي اما ليش سر جمله اسمي ليس لنا خبركيدا باع هي ما لمشبهاتي ليسش باع وركدي وما الله بغافل فما الله ب فما الله بغافل عما تعملون ليسش منها ليس عليهم بمسيطر اليس الله بكاف وهرع كابو چون ليس باعت تسري لا روي كوى ام حرفانه ما ولا وان ولا تا اما انا مشبها بليس لاتشبشيا من حيث النفي ومن حيث الجمود ومن حيث الدخول على الجمله الاسميه ومن حيث زياده الباء في خبر ما ومن مرج تليش لا هديك لو انا دا هيا مثلا ان شرطيكيا لا تشرطيكيا لا شرطيكيا او انا هموياك لو انا شرطي تابتي خشيانه هيا فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط ما يك إشي ليس أك في وثمي حجازية إش مرجكية أن لا تقترين بأن أبي أني لقلني ورنا أجرؤنا ما إن زيد ما أود ما إن زيد وهرع على قائم ما إن زيد قائم لقل ماذا إن هات أو كاتا خبري نية ومفتدأ اسمي نيه يعني مفتدأ خبرها هي بلان ما ككارناكات ما إن زيد قائم بوشي بايخ الا ألا تخترن لقل لقال ماذا إن دوم دوام وألا يقترن خبرها بإلا إلا لقال <تصفيق> خبريها وما محمد إلا رسول تمشى نوت وما محمد إلا رسول استلوا جملة ما محمد إلا رسول اكتبها دهتو ما كل الا إلا درك إعرابي علي محمد رسول مبتدا وخبره مبتدا خبر خبره بويا أو إلا بوته وكاري أوين ما وكل ليسش نكاد أو ما يحجازي نيا أو ما يشينكذ ولا برشي لبر إلا أن لا تقترين بئن وأن لا يقترين خبرها بإلا وأن لا يتقدم خبرها على اسمها أبي خبركي فيش اسمكين كذب بون من ما زيد قائما درسته ما زيد قائما فلام كبيشتك خست قائم. وتد ما قائم. أبي بلى ما قائمون زيدون. هرك بياش كود إجناك. ما زيدون قائمين درست خبرك هذا كلام. إيش كاو شفت كانش يتعب. والله مك خبرك بيرش اسمه كي كود. أبي بلى الرفع بيخوين. مبتداه خبره هيشتر. علي ما قائمون زيدون. بوي الله وألا يتقدم خبرها على اسمها ولا معمول خبرها على اسمها يعني اگر خبرك هذا خبركش خوي شيء لا كلمه كي تركذبوا اگر شيء كدبو نابي پیش كوي والله يتقدم خبرها على اسمها ولا معمول خبرها على اسمها او شيءك خبرك اي تيا كدوا معمول خبري بيوتريت نابي پیش اسمك يب كوي يعني نا خبر ابي پیش اسمك كوي نا معمول خبر جب پیش اسمك كوي إلا إذا كان المعمول ظرفا ظرف نبيت اقر ظرف كمعمول ظرف جاء ينجر مجرور اقر هليك يقلمانا معمول خبرك بون بيش اسمك كوتن قايلينيا كاوي سنمونيبيني نواح مو مرجكاني تيابيت فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهباً إسه زيد ذاهباً أما بيوترين ماي حجازية وقال ليس اي شكوى اسم ما مرفوعه خبر ما منصوبه ارك كان وليس انا اي شكوى اي بو علي مشبهه بليس نعلي مشبهه بكانه يقول ليس نفيت يعني بس كان نفيت يعني بو يترا مشبه بليس است ما اني لا قواه انا الا الى قلايا انا خبر ما يق أجر ما بيو تعمل وعمله ليس بشأن شرطة به شوار شرطة به هذا شوار شرطة به هبنا وشوار شرطة هنيك بس مكتف وكقوله تعالى ما هذا بشرا ما هذا بشرا بشرا خبر شيء خبر مايا ما يحج ما هن أمهاتهم بنصب أمهاتهم النظمي المنفصل مبني في محل رفع شيء يسمى الحجازيه امهاتهم خبر منصوب وعلامه نصبه الكسره بدل الفتحه ب جمع مؤنث سالم ظن اقر الشرط كانت تيك شلون فان اقترنت بان اقل اني نقلات بطل عملها نحو ما زيد قائم استمع ايش ما غير عاملة ما غير عاملة لا لي ما مهملة لي ما غير عاملة معنيك هاتوا معنيك هاتوا النا يلا إشبك عفوا فيو ترى ما مهملة ما مهملة نك غير عاملة ما فيو ترى ما مهملة ما إن زيد قائم استخوي أبو إيش كذا ما نعيك هاتوناي على إيش كات إن زيد قائم زيد قائم إعرابكيش هي مبتدا وخبر <تصفيق> وكذا إن اغترن خبرها بإلا الا لقى الخبر كيدا إلا هذا وما محمد إلا رسول محمد رسول مبتدى وخبره وكذا انتقدم تقدم خبرها على اسمها نحو ما قائم زيد قائم شيء خبر مقدم خبر مبتدى زيد مبتدى مؤخر أو تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جارا ومجرورا معمول خبرك فيشكوتو ظرف جار جنية نحو ما طعامك زيد آكل ما طعامك زيد اكل اصل جمله كاشيها زيد اكل طعامك زيد اكل اكلون خبر ايش كدوه طعام ايش منصوب كدوه كلميك منصوب كدوه كطعام فيشي اسمك كوتوا ما طعامك زيد اكل ما دام كوت كدوه ظرف ايش ني جار ومجرور أو كاتا او علينا ما إيشي ني زيد مبتدا اكل خبر للمبتدا فان كان ظرفا ولم اقل ظرفه اكل ايش ما عندك زيد جالسا شنك ظرف اقل بيشيش كود بيشيش كود يست ظرفك منصوب معمول جالسنا هل هو يقول ما زيد جلس عندك ما زيد جلس عندك جالس ايشي خوي اكاشو كاسمي فاعل ظرفك منصوبك كظرفي منصوب كدوان معمولي خبرك لا بدو يقول ظرف مشكليك نيه اقل فيشو أو او جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا جار ومجرور فيش اسمك كوتوا لم يبطل عملها عملكي هيا ثم كمان مغتفرة وبنو تميم لا يعملونها وان استوفت الشروط المذكوره اما بني تميم اي شيء فيناكن بويا رفع نصب فيناكن وكشي وكمشبهه بليس هر شيء شرككان شيء تدابت Dank u